موقع روائع التلاوات يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده لينا من المسجد الحرامين المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إننا هو السميع البصير واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكينا ذرية من حملنا مع نوح إن إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن عنوا كبيرا فإذا جاء وعدوناه ما بعثنا عليكم عبادا لنأني بأس شديد فجاسوا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 فإذا جاء وعد الآخرة ليسوجحكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علو وليتبروا ما علو تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للنتيه يا قوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا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 وكل إنسان لزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.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 من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصناها مذموما مدحورا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 وكيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ما يبلغن عنك الكبر أحدهما أو كناهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب رحمهما كما ربياني صغيرا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 وإما تعرضن عنهم ابتغى رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغنولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 نَمَامَنُ مَن مَدْحُورَا أَفَعَصَفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ نَثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون عنوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن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 وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وطرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا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 وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ۖ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلْيَحْكُمُوا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلا تَحْوِينَا ۗ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ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 إلا فتنة للناس والشجرة المنعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وَإِذْ قلنا الملائكة سجدوا لأدم فسجدوا إلا إبراهيم قال أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ الطِّينَ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ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 واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجنب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا برورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكينا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 ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذن أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادون يستفزونك من الأرض يخرجوك منها وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا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 ومن الليل فتهجد به نافنة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا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 قل كفى بالله شيدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاء بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا الَّمَ بَعُثُوا خَلْقًا جَدِيدًا أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا رَّبًّا فِيهِ فَأَضَلَّ الظَّالِمُونَ إِنَّ كُفُورًا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 لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر بصائر وإنني لا أظنك يا فرعون مثبورة فأراد أن يستفزهم من الأرض فغرقناه أمامه جميعاً وقلنا من بعده لبني إسرائيل سكن الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفي وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتنا عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سمحنا ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا